والشارع الحكيم قيدنا في بيع الثمار ما يسوغ لنا أن نبيع الثمار مطلقه لأن الثمار عربة للعاف للآفات للتلف للرياح الشديدة فتسقطها للبرد الشديد فيهلكها للحر الشديد فيهلكها للعطش فتتلف به فيحصل الضرر من هذا ويحصل الغرر والجهالة وقاعد عندنا كل بيع فيه غرر او جهالة فلا يصح الا ما كان شيئا يسيرا مقتفر مقتفر في جانب غيره اما اذا كان غرر ظاهر فهذا ممنوع او في جهالة ممنوع كما تقدم لنا قريبا في البيوع لا يجوز بيع المنابذة ولا بيع المخابرة ولا بيع الحصات هذه البيوع لما شملت عليه من الجهاله والغرر يجوز بيع الثمار بقيود هذه الثمره على النخل يجوز بيعها واحيانا لا يجوز بيعها اذا كان ثمر النخل مثلا بسر اخضر ما بدا فيه الصلاح هل يجوز بيعه ام لا يجوز بيعه نقول ما يصح ان نقول يجوز بيعه ولا يصح ان نقول لا يجوز بيعه بل نقول فيه تفصيل فان بيع بشرط البقاء فلا يصح وان بيع ولم يشترط البقاء وتركه وبقي فلا يصح وان بيع بشرط القطع في الحال فقطعه صح متى يصح بيعه بدون هذا الشرط اذا بدا فيه الصلاح وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى نعم لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم ولأن في بيعه غرر ولأن في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز كما لو شرطت تبقية فإن باعها بشرط القطع جاز لانه ياخذها قبل تلفها فيؤمن الغرر لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه الثمر يكون مثلا في النخل والعنب والتين والزرع يكون في زراعه الحب البر والشعير والذره والدخن وغيرها من الحبوب اذا اشترى ثمرا او زرعا بشرط القطع في الحال جاز بلا قيد ولا شرط لانه مامون الضرر والرجل ينظر في فروع النخل ما يريد شراءه ينظر الى الزرع يراه ويقطعه نقول يجوز لانه اشترى ما اطلع عليه يقول عندي دواب فباعرفها البسر هذا الاخضر فباعوا عليه باع عليه الثمر الذي في رؤوس النخل وهو اخضر ما بدا صلاحه قد ياتي ات فيقول لا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه نقول هذا النهي اذا كان المراد به البقاء اما اذا كان بيشتريها الان ويقطعه في الحال فهذا لا نهي فيه لانه لا ضرر ولا جهاله يقول انا عندي غنم أباشتري لها النخل هذا الثمرة التي على النخل واقطعها في الحال عندي غنم أباشتري لها الزرع هذا وأحصده ونم منتظر حتى يستوي السنبل نقول هذا لا بأس به ما دام بشرط القطع لا بأس أما بدون شرط القاطع يعني على أنه يبقيه ما يجوز يكون المرء مثلا عنده بستان ثمره بادي لكن ما استوى ولا بدا فيه الصلح أخضر البسر أخضر كله فعرضه للبيع فجاء آخر يريد أن يشتريه ويبقيه في نخله حتى يثمر نقول هذا ممنوع لما أنا راغب في البيع صاحب البستان مثلا والمشتري راغب في الشراء نقول وإن كان ذلك حتى ولو تراضيتما على الربا فهو ممنوع تراضيتما على البيع الحرام فهو ممنوع تراضيتم على الزنا فهو ممنوع الشيء الممنوع ممنوع شرعا ما ينظر فيه الرضا ما المحذور في هذا نعم يقول سمعنا واطعنا ما دام ممنوع نمتنع لكن ما هو المحذور في هذا نقول نعم في محاذير ما دام البصر اخضر فمحتمل يأتيه عاصف يأتيه برد شديد يقضي عليه يأتيه حر شديد يقضي عليه محتمل ينقطع الماء من البير فيهلك يتلف الثمر ممكن يكون الان مثلا في مراه العين لا قيمه له فاذا به يتلافى ويتم سالما فيكون قيمته باهظة فلا يخلو بيعه الان من ضرر اما على البائع واما على المشتري فينتظر إذا بدأ صلاحه ظهر فيه الصلاح حينئذ ساغى البيع والشراء لأنه عرف وأمنت فيه العاهة بإذن الله كذلك الزرع يقول مثلا هذا بدأ السنبل لكنه غض الثمر في السنبله ماء إلى الآن ما جمدت وما بيضت فأراد صاحب الزرع ان يبيعه نقول لا ممنوع لأنه محتمل يتلف فماذا تبيع ومحتمل يزكو وينمو فيكون كثيرا فيتضرر البائع الذي باعه هو ماء فيمنع البايع فإذا بدا فيه الاشتداد اشتد الحب وبيض حينئذ ساق البيع نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو يعني يبدو فيها الثمر صالح وعن بيع السنبل حتى يبيض يعني يشتد ييبس قليلا ويأمن العاهة رواه مسلم الأول متفق عليه والثاني رواه مسلم نعم ولأن في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز كما لو شرطت تبقية فإن باعها بشرط القطع جاز لانه ياخذها قبل تلفها فيؤمن الغيره اذا باعها بشرط القطع في الحال فلا باس بهذا لانه عباره اشترى علف اشترى شيئا يشاهده والبائع باع شيئا يشاهده وربما يكون لهما لكل واحد منهما مصلح في البيع ولا ضرر على الاخر البائع نظم الماء عنده قل الماء وضعف او يريد ان يترك البستان هذا كله قال استفيد من الثمرة هذه الموجودة والمشتري اشترى شيء حاضر يشاهده ما عليه خطر لانه يريد ان يقطعه ويعلفه لدوابه نعم. وان باعها لمالك الاصل ففيه وجها احدهما يصح لانها تحصل لمالك الاصل فجاز كما لو باعهما معا والثاني لا يصح لأنه افردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه وإن باعها لمالك الأصلي الرجل له البستان وفيه ثمر في النخل مؤبر فباعه الشجر وحده النخل والثمر لمن للبايع بدأ البايع يتردد عليه بالسقي السقي واتعبه فاراد ان يبيعه قبل بذو صلاحه لو باعه على شخص اجنبي فلا يصح هذا مطلقا كما تقدم باعه على مالك الشجر قال يا أخي أنا تعبت من سقي هذا النخل والتردد عليه والثمرة قليلة فأنا أريد أبيع عليك مع كما بعت عليك النخل فهل يصح ولا لا يصح فيه وجهان قال بعضهم يصح لما قال لأنها تبع للأصل الاصل باعه من قبل والان يبيع الثمرة فهو كأنه باع الاصل والثمرة جميع القول الاخر لا يصح لانه باع الاصل بيعا خالصا منتهيا ناضا والثمرة الان اذا باعها عليه فكأنه باعه على شخص اجنبي فوقع في النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ففيه قولان وأما إذا باعهما معا جميع دفعة واحدة فلا إشكال في هذا فهذا صحيح لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه لو أن الرجل مثلا باع بقرة حامل باعها بما فيها حملها ألا يصح هذا يصح قد يقول قائل فيها حمل مجهول ما يدرى أهوى ذكر أم انثى واحد أو اثنين حي أو ميت بعت شيء مجهول نقول مثل ما قلنا قبل قليل نقول يغتفر في الجهالة اليسيرة التابعة هذه الحامل بعناها بحملها حسب ما يطلع ولدها وهذا وإن كان مجهول إلا أنه يتساهل فيها تبعا ما لا يتساهل استقلالا لأنه لو أراد أن يبيع الحمل هذا استقلال وحده هل يصح؟ لا ما يصح أن يبيع الحمل الذي في البقرة أو في الشات أو في الناقة ما يصح أن يبيعه وحده لكن باع الناقة أو البقرة أو الشات بما فيها الحمل وهو مجهول فيصح لأنه يصح في التبع ما لا يصح في الاستقلال لأنها تدخل تبعا يعني تبعا لأوكى الحمل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 تقول السائلة دخل علي رمضان وعلي أيام من رمضان الماضي, الماضي ولا أستطيع أن أخرج شيئا فما هو العمل المرأة عليها قضاء من رمضان الماضي ودخل عليها رمضان الحاضر الواجب عليها أن تبدأ برمضان الحاضر تصوم رمضان الحاضر ورمضان الماضي الذي عليها منه ايام تبقى في ذمتها ثم لا يخلو ان كانت اخرت القضاء هذه المده لعذر فليس عليها الا القضاء ولو بعد سنه ونصف واكثر من ذلك وأما إذا كانت تأخير لغير عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرته لأكثر من سنة قد يقول قائل ما هو العذر أو عدم العذر نقول إذا كانت أخرت القضاء لأنها مريضة او اخرت القضاء لانها حامل او اخرت القضاء لانها ترضى او اخرت القضاء لانها مسافرة في هذه الاحوال كلها عذر فليس عليها الا القضاء بعد رمضان واما اذا كانت اخرت القضاء من باب التساهل فيجب عليها المبادره بالقضا بعد رمضان وعليها اطعام مسكين عن كل يوم تقول ما تستطيع ان تطعم مسكين نقول يبقى في ذمتك متى ما استطعتي. هذا دين وحق لله عليك يدفع للفقراء مثل اللي عنده زكاه ولا يستطيع اداءها في الوقت الحاضر يكون دين عليه يقول السائل هل ادراك الركوع يعتبر باد يدرك به الركعة بادراك الركعة الركوع تدرك الركعة بشرط ان تجتمع انت والامام في الركوع ولو شيء يسير اما اذا كان الامام يرفع وانت تهوي فانت ما ادركت الركعة الامام يرفع وانت تهوي ما ادركت الركعة اذا هويت وادركت الركوع قبل ان يرفع الامام فقد ادركت الركعة يقول السائل هل يجوز للمعتمر ان يحلق لنفسه يجوز للمحرم ان يحلق لنفسه او يقصر لنفسه وان يحلق لغيره ويقصر لغيره وهو لا زال محرم لا حرج عليه والحمد لله يقول السائل انه من المغرب واحرم منذ الحليفة ولكن لبست نعلا مخيط فهل علي شيء النعل لا يضر فيه المخيط وإنما ينهى عن لبس الخف الخف الذي يستر إلى ما فوق الكعبين هذا الذي ينهى عنه إلا عند الحاجة إذا لم يجد نعل فإنه يلبس الخفين ولا شيء عليه والحمد لله وأما كون النعل فيه خياطة فلا يؤثر هذا يقول السائل هل على الزوج أن يزكي عن ذهب زوجته الملبوس إذا كانت لا تستطيع أن تزكي عنه لا يلزم الزوج أن يزكي مال زوجته ذهبا أو غيره وإنما المخاطب بالزكاة هو المالك للشيء يقول رجل يريد أن يرهن ارضا زراعية فهل يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بإذن صاحبها لا ما يجوز للمرتهن أن ينتفع بها وإنما يحسب انتفاعه بها من سداد القيمة أو يأخذها على أنها سداد فمثلا المرتهن استلم هذه الأرض رهن فاجرها على شخص بألف ريال يزرعها مثلا فهذا الألف يكون من القيمة المطالب بها ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن لأن الرهن مملوك للراهن يقول السائل هل ورد فضل في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نعم ورد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة الثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها يقول السائل هل يجوز للمحرم خلع ملابس الاحرام للاستحمام نعم يجوز للمحرم ان يخلع ملابس الاحرام الازار والرداء من اجل الاغتسال او من اجل الوضوء ونحو ذلك او من اجل النوم اذا تغطى ما بادت عورته فلا حرج عليه والحمد لله يقول السائل زوجتي تصلي ولكن غير منتظمه بالصلاة وأنا ألح عليها أن تنتظم مرات فماذا أفعل يحرم على المسلم رجلا كان أو امرأة أن يتخلف عن الصلاة أو يترك الصلاة أو المرأة تترك الصلاة في بيتها ما يجوز لها ذلك ويحرم عليها ويخشى عليها أن تكون بهذا الفعل من المنافقات والعياذ بالله فالصلاة ثقيله على المنافقين والمؤمن يرتاح لها ويطمئن إليها ويشرعب إليها ويسر بها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا يا بلال بالصلاة كان إذا حزبه أمر وتعب وأشقاه عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة لأنه يجد فيها الراحة والانس والطمانينه وإذا أراد المسلم أن يعرف قدره عند الله جل وعلا فلينظر إلى قدر الصلاة عنده فإن كانت الصلاة عنده بالمنزلة اللائقة بها فليستبشر بأن له قدر عند الله وإن كانت الصلاة ما يهتم لها صلىها جماعة او منفرد او صلى او في الوقت او خارج الوقت او صلاها او تركها والعياذ بالله فليعرف بهذا انه لا قدر له عند الله وانه خاسر في الدنيا والاخره والعياذ بالله يقول السائل تاجر باع سلعة بثمن معين بالتقسيط لمدة متفق عليها وجاءه المشتري ليسدد الثمن في نصف المدة بشرط ان يخص ما له من الثمن فهل هذا يجوز؟ هذه فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء أجاز ان المرأة اذا تعجل التسليم قبل المحل أنه من حقه أن يطلب من البائع أن يخفض له وبعض العلماء قال لا يجوز مثل هذا فالمسألة فيها خلاف يقول السائل ما حكم تغيير النية في الصلاة مثل أن يصلي تحية المسجد ثم يحولها إلى نية الوتر هذا فيه تفصيل من ادنى الى اعلى لا ومن اعلى الى ادنى يجوز فمثلا دخل بنية الفريضة ما وجد احد في المسجد ودخل بنية يصلي فريضة منفرد وحده فاحس وهو في الصلاة ان جماعة دخلوا فأحب أن يصلي معهم الفريضة جماعة فحول نيه صلاة هذه الفريضة إلى نافلة وأتمها خفيفة ودخل مع الجماعة هذا خير ويجوز مثلا دخل بنيه نافلة ليصلي نافلة وفي اثناء الصلاة عدل وقال اجعلها الفريضة لاني مستعجل فما يصح لانه ادى جزءا من الصلاة ولو تكبيرة الاحرام بنية النفل فما يصح ان تكون فرضا يقول السائل تحللت قبل ان احلق فماذا علي اذا كنت حلقت او قصرت بعد هذا فلا باس عليك والاولى للمرء اذا خلع ملابس الاحرام قبل ان يحلق ولبس ملابسه العاديه ثم تذكر ان يبادر بخلع ملابسه العاديه ولبس ملابس الاحرام ثم يحلق او يقصر فإن حلق أو قصر وهو لابس ملابس العادية جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه في هذا والحمد لله يقول ما الفرق بين الاتباع والطاعة الاتباع طاعة لله جل وعلا والاتباع يعني ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم او تتبع هدي السلف الصالح رضي الله عنهم هذا يسمى اتباع لان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فالاتباع يناقض الابتداء الاتباع ان تقلد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به تتبع الصحابة رضي الله عنهم وتقتدي بهم هذا يسمى اتباع ويسمى طاعة لله جل وعلا لانك مأمور به الابتداع ان تاتي بعباده لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعه والبدعه اضر على العبد من المعصيه لأن